والله من الشفاء لا يخلقون Bye. Uh -huh. فأسى الله بنيانهم من القواعد فخوى عليهم السقف من ཀྱས ཀྱས ཀྱས ཀྱས ཀྱས فالقرب كان ما كنا نعمل من سوء يوم العظيم عو الله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحيم وعدني يدخلونها تجلي من تحتها الأمهار ذٰلِكَ يَجْزِي الظَّالِمُونَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ فَقَدْ مَرَّ Querem yeah. yeah. Ah, ah, ah, يا قَوْمُ وَلُمْنَا نَسْنَا مِنَّا نَكُونَ دَخُولُ الْجَنَّه نَسِينا كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ She's going to Oh, my All the way! Oh. <laughs> Mhm And through not his. ենուն մաթիլիկա ատարոն դիգոն ու իպտտբվusionր <laughs>